كلا بل تحبون العاجلة وتزرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وَعُجُوُّهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَيِّ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَالَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاكِ وَكِيلَ مَنْ رَاقَ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 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَيَ الْمَوْتَى بسم الله الرحمن الرحيم الَأَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الْدَهرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَلْكُرَةٌ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن طفة أمشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اینا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعیرا اینا الابرار يشربون من کأس كان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 ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقا قوم نظرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرايق لا يرون فيها سما ولا زمHERIRا وذانية عليهم ظلال غا وذللت وطوفها ذليلا ويطاف عليه باميات من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه ذَاتٍ قَدَرُهَا تَقْدِيرَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأسا كَأَنَّ كَانَ مَزَاجُهَا زَنجَبِيلَا عيناً فيها تسمى سلسبيلاً